ولكن اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ا ل ب ح ت ا ص ل ح ن اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ه ت اصبحت ا ص ر ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ر ا ص ب س ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ي ص ب ح ت اصبحت ا ص ب اصبحت ا ص ه ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ا ص اصبحت و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول أ م ا بعد ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين تقبل الله من منا و منكم و كل ع م ل ت بخير و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يتقبل منا صيامنا و قيامنا و قراءتنا ل ل ق ر آ ن و أ ن يتقبل منا كل أ ع م ا ل ن ا و أ ن ي ج ع ل ه ا خ ا ل ص ة لوجه الكريم و أ ن يعيد علينا هذه ا ل أ ي ا م باليمن والبركة والخير والسعادة والبركة. في هذا البرنامج قرار جريء اتعرضنا زي ما شوفتوا لحلقات م ت ت ا ل ي ة من التاريخ ا ل إ س ل ا م ي شفنا قرارات في منتهى ا ل ج ر أ ة شفنا قرارات س ي ا س ي ة قرارات ع س ك ر ي ة قرارات ع ل م ي ة قرارات ا ج ت م ا ع ي ة شفنا قرارات فعلا غيرت من وجه التاريخ او على الاقل غيرت من ح ي ا ة المجتمع او ح ي ا ة الانسان اللي خد ا القرار قرارات كثيرة التاريخ جدا الإسلامية يا اخواني أخواتي ويا ف التاريخ ا ل إ س ل ا م ي الف و ر ب ع ميه س ن ة التاريخ ا ل إ س ل ا م ي م س ا ح ة ش ا س ع ة جدا من ا ل أ ر ا ض ي شمال أ ف ر ي ق ي ا وسط أ ف ر ي ق ي ا شرق أ ف ر ي ق ي ا الحجاز الشام شرق العالم ا ل إ س ل ا م ي في خوارزم في فارس في أ ف غ ا ن س ت ا ن في باكستان يعني سبحان الله مساحات ه ا ئ ل ة من ا ل أ ر ا ض ي وكميات ك ب ي ر ة من البشر و أ ع ر ا ق ك ث ي ر ة ضمها هذا الدين العظيم دين ا ل إ س ل ا م خبرات لا حصر لها في هذا البرنامج تعرفنا على خبرات ك ث ي ر ة استمتعنا بمواقف ج ر ي ئ ة استمتعنا بمواقف ف ا ص ل ة لكن يا إخوان وإخواتي إخوان ليس الغرض من هذا البرنامج أ ن نستمتع فقط ا ل ح ق ي ق ة الغرض من هذا البرنامج أ ن نتعلم كيف يمكن أ ن ن أ خ ذ قرارا جريئا أ ك ي د كل واحد فينا عنده عشرات المواقف ومئات المواقف ولعل الاف المواقف في حياته التي يحتاج فيها أ ن ي أ خ ذ قرارا جريئا في حياتك ا ل س ي ا س ي ة في حياتك ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في حياتك في الشغل في حياتك في النادي في حياتك في الشارع في حياتك في ا ل ع م ا ر ة في أ ي مكان أ ن ت ساكن فيه أ ن ت بتشتغل فيه أ ن ت بتروحه محتاج تاخد قرار جريء في حياتك إحنا في هذا في هذه الحلقات تعرضنا لمجموعة من القرارات. هذه القرارات أو بدرست هذه القرارات أن نخرج القرارات، استطاعت القرارات بدراست القرارات في هذه هذه هذه لمجموعة بصورة أو كيف يمكن أ ن ن أ خ ذ قرارا جريئا سليما في حياتنا تعالوا ك د ه نجمع بعض النقاط ونقول ان هذه أ ه م ا ل نقاط يمكن لمن يريد أ ن ي أ خ ذ قرارا أ ن يتبعها النقطة الأولى وهي أهم النقاط احرص يا أخي ويا القرار الذي متعارض القرآن والسنة هذا التعارض القرآن والسنة القرار الذي على أن يكون بين وبين أهم أخي أختي تأخذه تأخذه وهي غير مع لا يضع عليك فقط العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ولكنه يضعف أ ي ض ا من حياتك في الدنيا و يعني ج ل ك تعيش فيما سماه ر ب ا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن أعرض ر ذ ك فإن له معيشة ضنكة ونحشره له معيشة يوم ا ل ق ي ا م ة أعمى يعني م ا ل ص ي ب ة م ر ك ب ة الذي ي أ خ ذ قرارا يتعارض مع ا ل ق ر آ ن ومع السنه ة يتعارض مع دين رب العالمين مع ا رب ن ب س ح وتعالى يعيش ح ي ا ة الضنك في الدنيا ويعيش كذلك في ا ل آ خ ر ة حياة وصفها ربنا سبحانه وتعالى ونحشره ص ف ه ر ب ا س ب ا وتعالى ن ن ه و ح يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع م ى فلازم ت أ خ ذ من دلوقتي قرارات تبعد بها كل ش ب ه ة أ و كل حرام عن حياتك يعني على سبيل المثال أولئك الذين يدخنون بسيط اللي فيها دلوقتي أي على تعلم عز تشعر أنت لكن أنت أنها أنت من المثال أولئك الله وجل رسوله السجارة لحد بتشوفها تغضب وتغضب قرار فايدة أمر وخد وقف ومع ذلك تعرف لها آ ل ا ف م ؤ ل ف ة من المصائب ومن البلايا التي تقع على ظهور المسلمين وعلى عقول المسلمين وعلى أ م و ا ل المسلمين ف ه ا قرار محتاج ان أ ن ت ت خ د و خذ قرار ان أ ن ت تصل رحمك يعني عندك أنواع كثيرة جدا من الرحم لعل منها الكثير مقطوع وفرصة في العيد يوصل عندك أنواع لعل مقطوع عز من منها نصل أرحمنا نحاول أن نصل ما أمر الله عز وجل به أن جدا أمر وفرصة وجل الرحم ما الله به خد قرار بالامتناع عن ر ؤ ي ة ما لا يحل خد قرار بالامتناع عن التعامل ب ا ل ر ب ا خد قرار جريء في حياتك تغير ب أ س ل و ب حياتك وتجعلها م و ا ف ق ة للسنه ة ولما ذكر ربنا ا ذكر ب ن س ح وخلي ت كتابه ع ا الكريم ل ى في بالك ترك ا ل م ع ص ي ة مقدم على فعل الفضائل يعني في ناس تهتم جداً بقيام الليل أو الترويح تهتم جداً بعمرة ناس جدا جدا تهتم تهتم أو في رمضان أ و في غير رمضان لكن معندهاش ما ا مانع انها تشاهد فيديو كليب خارج عن ا ل أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ا ل ق و ا ع د ا ل إ س ل ا م ي ة معندهاش ما ا مانع أ ن تعمل قطيعه رحم معندهاش ما ا مانع تشتم واحد في ا ل س ي ا ر ة اللي جنبه نتيجه انه كسر عليه في السواق او عمل مع م ش ك ل ة معندوش ما ا مانع أ ن يخرج عن كل ا ل أ ص و ل لكن يفعل بعض فضائل الاعمال أ ع م ل بقولك ل أنا ا ترك م ص ي ة ق د م على فعل ف فاشتنبوه ض ا رسولنا صلى الله إذا ئ ل ويقول صلى عليه وسلم نهيتكم شيء عن أ ي شيء م ن ه عنه في ا ل ش ر ي ع ة اجتنبوا ما عندك عذر ف ا ج ت ن ب و ا و إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم فضائل ا ل أ ع م ا ل على قد ما تقدر يعمل أ م ا النواهي فمستحيل أ ن يكون مؤمن ان يكون مؤمن على درجه ة الثانية في الندم واعيه من ل ل القرار في ي ع ن ي ليست كل القرارات ا ل ت ي تحدثنا عنها ف ي الحلقات ا ل س ا ب ق ة هي القرارات ا ل و ح ي د ة ف ي حياه من اخذها لا ي ع ن ي ز ي ما صلاح الدين الايوبي خد قرار ناجح وهو قرار إ س ق ا ط ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا د ي ة خد قرارات كانت ض ع ي ف ة ف ي حياته سواء كانت قرارات ع س ك ر ي ة أ و قرارات س ي ا س ي ة أ و قرارات عفو ف ي غير وقت العفو أ و م ح ا ر ب ة ف ي غير وقت ا ل م ح ا ر ب ة إ ن س ا ن ي إ خ و ا ن ي وبشر معرض ل ل خ ط أ قطز أ خ ذ قرارات العز بن عبد السلام أ خ ذ قرارات عباس بن فرناس أ خ ذ قرارات كل واحد من هؤلاء العلماء والمجاهدين والقواد و ا ل أ م ر ا ء خ ذ و ا قرارات م ك ح ه في حياتهم لكن في نفس الوقت خ ذ و ا قرارات كان لها أ ث ر سيء وسلبي وده وتحاول وتحاول الموضوع وتصلح جدا الندم المهم شيء البشر تغرأش طبيعي في حياة في اللي حطيت بقرار ابن تخرج النتائج ما الأزمة فيها المثنى حارثة نفسك تصلح من أن أنت رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في م و ق ع ة الجسر هزم ن ت ي ج ة قرار اتاخد غلط في ا ل موقعه وكانت ا ل ن ت ي ج ة أ ن قتل من المسلمين أ و استشهد من المسلمين أ ر ب ع ة آ ل ا ف في م و ق ع ة و ا ح د ة من أ ص ل ث م ا ن ي ة آ ل ا ف هذه كارثة مع ذلك المثنى ابن ح ا ر ث ة لم يستسلم لهذا ا ل أ م ر بل ب د أ م ب ا ش ر ة في إ ص ل ا ح ا ل أ و ض ا ع وفي م و ا ج ه ة النتائج ا ل خ ط ي ر ة التي ترتبت على القرار ا ل س ي ء أ و القرار الخاطئ الذي أ خ ذ ه قبل ذلك وبعد شهر واحد موقعة وأن موقعة البويب ابن استطاع جديد شهر يهاجم الهجرة الجسر حارثة الفرس ينتصر رمضان المثنى فقط في في من من من أن سنة يعني وارد جدا انك تعمل قرار خ ط أ واجه نتائج هذا القرار ب ش ج ا ع ة وحاول ل تغير نتائج هذا القرار دون الوقوع في الندم أ د ي س و ن حاول يخترع المصباح الكهربائي خد قرار الاختراع صرف كتير عمل المصباح الكهربائي طلع ما بيشتغلش صرف تاني وعمله م ر ة ت ا ن ي ة طلع ما بيشتغلش صرف تالت وعاشر وعشر وعشرين وتلاتين و م ئ ة م ر ة تخيل المحاولات التي بذلها أ د ي س و ن ل ص ن ا ع ة المصباح الكهربائي عده م ئ ة م ر ة وفي ا ل م ي ة و ا ح د نجح القرار الذي أ خ ذ ه أ د ي س و ن من البدايه ة مرة وثلاثة وعشرة ومية يعني واثنين على ندمشي حاول وما ذ هذه ه الكهربائي إنتاجه المهمة المحاولات بل كان يقول بعد كل محاولة الآن عرفنا أن هذه المحاولة لا تنفع لإنتاج المصباح الكهربائي فلنحاول محاولة ثانية حتى أفلح في إنتاجه. الحاجة الثالثة جداً بل يقول كل أفلح حتى تنفع بعد أن في أ ن تعلم أ ن كل قرار ت أ خ ذ ه لابد أ ن يكون له مشاكل يعني ما في قرار تستطيع أ ن ت أ خ ذ ه وهكذا صافي مئه في المئه من العقبات صافي مئه في المئه من المشاكل هذا أ ب د ا لا يكون حتى القرارات ا ل أ خ ر و ي ة اعلم أ ن لها ت ض ح ي ة و أ ن لها ثمن لابد أ ن يدفع يعني على سبيل المثال خط قرار الجهات في سبيل الله هل هذا أ م ر بسيط لابد أ ن تدفع لهذا القرار لابد أ ن تعاني في هذا القرار هتحصل مشاكل في البيت هتحصل مشاكل مع ا ل أ و ل ا د هتحصل مشاكل في ا ل ت ج ا ر ة في ا ل أ ع م ا ل في كذا في كذا نعم ستحدث هذه المشاكل وسنراها ر أ ي العين لكن اعلم أ ن ك قد أ خ ذ ت قرارا له فوائد اكبر من هذه المشاكل لذلك أ خ ذ ن ا ه لما إ ن س ا ن ياخذ قرار انه يقوم الليل فذا ويفوته كذا وكذا وكذا معناه هينام هينام أنه أنه هو وقته إليه أو هو بدري أ و إ ن ه هيصحى م ت أ خ ر ش و ي أ و إ ن ه هيعمل يعني لابد أ ن يكون هناك مترتبات, مترتبات على كونه أ خ ذ قرارا لقيام الليل إذا إيجابيات وإيجابيات هذا هذه مكان قراراً هنا بدلاً ما تشتغل في مكان تاني هذا التغيير في المكان لابد أن يكون له إيجابيات في مكان وسلبيات في نفس المكان وإيجابيات أخرى في مكان آخر وسلبيات في نفس المكان وأنت توازن لابد أن تعلم هذه الحقيقة عملت معين تعلم تشتغل تشتغل له خدت وأنت في في في في في نفس في في نفس يكون ليس هناك أن أن أنه أخرى آخر قرار برضه مائة بالمائة يحقق كل النجاحات ولعلنا تعرضنا لقرارات ك ت ي ر ة جدا شفنا و أ ن اصحابها دفعوا الكثير والكثير منهم من دفع من ماله منهم من دفع من وقته منهم من دفع من عمره منهم من دفع من جهده وفكره وكل شيء في حياته حتى ينجح هذا القرار بل إ ن منهم من لم يرى ثمره ذ ا القرار م ن هذا م من مات قبل أن يرى نجاح قبل يرى ه القرار وجنى ثمرت هذا القرار الأبناء والأحفاد أو يكون الأبناء ثمرت القرار هذا يناه قد قد قوم و أ ت ا بعد ذ ل ك بزمان ا طويل ل ح ا ج ة ا ل ر ا ب ع ة اللي تساعدك على أ خ ذ قرار جيد في حياتك أ و أ خ ذ قرار جريء أن تدرس ان ل ت ا ر ي خ إ ح ا ا ا ل ل ح ق تدرس بتاعتنا ي كلها ا ت ي خ ولماذا ن د ر التاريخ قال فاقصص القصص يبقى ربنا سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون. يبقى أنا أدرس التاريخ الطويل اللي مر بالأمة الإسلامية والتاريخ الطويل اللي لعلهم بالبشر يتفكرون أدرس مر مر ب ص ف ة ع ا م ة أ د ر س التاريخ القديم بكل تجاربي وبكل قراراته ا ل ج ر ي ئ ة وكيف نجح هذا القرار وكيف فشل هذا القرار وأدرس برضو التاريخ الحديث وأدرس وأدرس وأذهب أنا أعمل أعمل أعمل أي أن أدرس أصحابي الحديث لابد التاريخ التاريخ شركة شركة سيارات شركة نجارة شركة تاريخ الشركات التجارب الخبرة نفس المشابه المشابهة عايز اتصالات عايز عايز المماثلة التخصص إلى كل حتى يعني أخذ من فأبدأ من حيث ا ن ت ه ى ا ل آ خ ر و ن ا ل ح ا ج ة ا ل خ م س ة ا ل م ه م ة لا مانع أ ابدا ابدا, أبداً ت في ابدا القرار ولعلي أ القرار ا ولعلي ل ن ان س ي ت ح د ث و عن براعة هذا القرار القرار هذا وكفاءة هذا القرار ثم ت ب ي ن لنا بعد ف ت ر ة أن هذا ا ل قرارك لم ي ن أن أنت أنه سليما تكمل علمت إياك إياك أن تكمل في اتجاه أنت قد علمت أنه خطأ قد لمجرد أ ن ك أ خ ذ ت قرارا لا تستطيع أ ن ترجع فيه حاول أ ن تعيد الكره من جديد و ت ب د أ في إ ن ت ا ج قرار يتفق مع الظروف التي تعيش فيها ومع ا ل إ م ك ا ن ي ا ت التي عندك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أ وطبعا أي رضيع يصل إلى درجة إلى ل ا ف ا عطاء م من يعطى ي ت المال رقم م ي ن ث ب ت ي أ خ ذ هذا من بيت مال المسلمين بيت فطبعا ه يعني كان في ه نوع من الكرم الكبير ونوع من ا ل ع ط ي ة ا ل ك ب ي ر ة والسخاء الكبير يعني كانت مزية تتميز الأمة الإسلامية نتيجة الرخاء الاقتصادي في في يوم من الأيام حصل أمر غريب جدا. هو ماشي في المدينة من وراء سامع طفلا يبكي رضيع عصر عمر والزراعة شعارة سامع كانت من الغنام من لكن من من وكثرة ذلك الأمة الرخاء خطاب والأموال والخراج وما جدا وراء أمور أمر به إلى حصل طفلا وهو ص و يبكي فالصوت يعني دبك صغير ست شهور س ن ة ماجابش لسه سنتين فسمعه يبكي فذهب إ ل ى أ م ه ضغرب على الباب وقال لا أ س ك ت ي الغلام يعني رق قلبه رضي الله عنه أ ر ض ا ه لصوت الغلام الذي يبكي فقال أ س ك ت ي الغلام يعني حاول تردعي سكتين شوفي ت ع ب ا من إ ي ه مر عمر اخطب بعيد عن البيت و ش و ي ة وراجع سمع الغلام برضه و إ ي يبكي من جديد فقال ترك الباب وقال أ س ك ت ي الغلام ثم لمرة الثالثة قالت أ س ك اليك غ ل والله إلا ا ما أراك م أم سوء ع لا لا ترعى ن أنت ابنها ي أم ت لا ر ي يبكي هذا البكاء إليك هذا لماذا فقالت إليك عني وكانت لا ت ع ر فان ه ل تعرف أ ه عمر امير ل قالت إليك خ ط ا ب فإن عني أ المؤمنين عمر الخطاب قد جعل عطاء لكل مفطوم و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ف ط م ه حتى ياخذ أ خ ذ ع ط ء من مال المسلمين تفطمه سن عشان بيت قبل عايزة ت الرضاعة أ عطاء من بيت مال المسلمين عاد عمر بن الخطاب إ ل ى بيته وهو يبكي بكاء مرا يا إ خ و ا ن ي ويا أ خ و ا ت ي تخيلوا في العشاء كان هذا ظل يبكي رحمه الله حتى, رضي الله عنه حتى ظهر الفجر وصلى بالناس والناس لا يتبينون قراءته من ش د ة بكائه ثم قال بعد ا ل ص ل ا ة يا ويل عمر كم من أ ط ف اطفال ل المسلمين قتل ويل يا عمر كم من أ المسلمين قتل ثم غير قراره الذي أ خ ذ ه قبل ذلك وجعل العطاء لكل مولود وليس لكل مفطوم حتى لا تتسرع أ م في فطام ابنها ط م عمر ا العطاء الذي في يأخذه بن الخطاب أ م ي ر ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة عمر بن الخطاب الذي بشره صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة ص ر ا ح ة الذي قال في ح ق ي لو كان بعد النبي لكان عمر ليس عنده مانع أ ن يغير القرار الذي أ خ ذ ه إ ذ ا اكتشف أ ن هذا القرار له أ خ ط ا ء وليس عنده مانع أ ن يعلن هذا ا ل إ ع ل ا ن أ م ا م الناس جميعا بعد ص ل ا ة الفجر والجميع يصلي والجميع حاضر ي ك و ن لهم أ خ ط أ عمر في هذه ا ل ق ض ي ة وما أ ك ث ر القرارات التي ظهر فيها هذا الاعتراف من عمر بن خطاب أو من غيره المهمة من هتلاقي لهاش الاعتراف خطاب عظماء المسلمين الحاجة الستة المهمة لا تلتفت إلى سخرية من حولك. أول ما تاخد قرار جريء أو أي قرار في حياتك قرار سليم هتلاقي ألف واحد يسخروا منك. في ناس أولا تلتفت إلى حولك أول سليم ألف السخرية عمر سخرية جريء غير في في وظيفة من من من من منك ما بن أو أو أي م ل ه ا ش و ظ ي ف ة غير ا ل ت ر ي ق ة والمزاح و ا ل س خ ر ي ة من الناس واظهار النقد اللاذع لكل خطوه من خطوات الحياه من, يسخر منك. لا يعطلك هذا. هناك من, الناس من يرفض س خ منك من من هناك الناس يعطلك لا هذا ي ر التجديد يعني في ناس ت ق ل ي د ي ة مهما خدت أ ن ت من قرار وكان فيه إ ب د ا ع وكان فيه ابتكار هي ناس ت ق ل ي د ي ة تريد أ ن تعيش كما عاش الاباء و ا ل أ ج د ا د ولا تخرج أ ب د ا عن هذا ا ل إ ط ا ر وهذا يضيع كثيرا وكثيرا من الناس ولعلنا نشوف قصة أبي طالب رسوله السلام ما الذي منعهم الإيمان منعهم من الإيمان عم منعهم منعهم منع من أنه كان ما قصة أبي رجل أ ن ه كان رجلا تقليديا يعني يريد أ ن يقلد ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د فقال عند مماتي ا وابو جهل على ر أ س ه يدعوه إ ل ى الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم على ر أ س ه يدعوه إ ل ى ا ل إ ي م ا ن قال على دين عبد المطلب على دين الاجداد أ ج د د ر ل ل ت ق ي ل ي ي ر أن أحيانا هناك من يعني يفكر في فكرة جديدة في حياتي هناك من يخشى الطيار فكرة القرارات الجريئة السباحة ضد تحتاج إلى شجاعة إلى كبيرة وإلى قوة وقد إ ل ى و و ة ق يتعرض صاحب القرار الجريء إلى م خ ا ط ر كتير قرار جريء في حياتهم واللي عليهم في ناس جبانة ناس أنها ما تاخد تحبش و ل و وخوفا والمخاطر اخدوا واللي يتعرضوا شفتك خشية في في بتاخد تنهاك تتعرض حياتهم اتكلمنا حلقات عليك عليك للمهالك الكل السابقة قرار أما اللي قرار جريء جريء عليهم إزاي من أن لهذه ل مخاطر أ ل ي س و ا من البشر نعم هم من البشر لكنهم كانوا عميق ا ل ن ظ ر ة انظر إ ل ى أ ب ي لهب عندما سمع رسول ا ل س ل ا م ي ت ك ل م بأمر الله إ س ا اللحظة الأولى م منذ أدرك أن ذ ا كلام م حق و ع ذ ل ك قال لا طاقة لا لنا بالعرب ا ل فرفض إ ي م من ا العرب ن خشية وسلم ب ب ا ا ء ل خ ر ا ا ن ب السباحة ي في الدنيا والآخرة. كانت هذه النتيجة نتيجة أنه لا يريد السباحة ضد الطيار ولا يريد ن كانت أنه والآخرة لا ولا مقاومة ضد هذه الذين سوف يقومون سوف ب ص د هناك ع ه ذ القرار وعن هذا الطرح الذي قدمه صلى الله ا صلى عليه وسلم قدمه وعن ن ه من يخشى ا ل م ن ا ف س ة يعني أنت ممكن ت ق وهذا ل القرار بتاعك قدام واحد و ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن ينافسك في شيء من ا ل أ ش ي ا ء فلا يعطيك ا ل ر أ ي ا ل أ م ي ن ل أ ن ه ينافس هذا ا ل إ ن س ا ن أ و صاحب القرار وزي ما شفنا في ا ل س ي ر ة النبويه ة شفنا أبا ج ل أ ب و جهل كان يرفض الدين ا ل إ س ل ا م ي ويرفض ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة لا ل أ ن ه غير مقتنع بهذا الدين ولكن ل أ ن ه كان ينافس بني هاشم وكان يقول كنا وبني هاشم كفرسير هان هو هاشم هاشم هان ركبته جنبه يأتيه مخزوم وبني والفارس قالوا الوحي كان كنا كفرسير الركب كأننا ركبة التي تتنافس في الشرف مع هاشم وبني هاشم هان حتى إذا تحاذينا خلاص في الفارس اللي جنبه قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء من بني بني يعني فرسين نبي من مع قبلة قبلة على في في حتى فطبعا أ ن لنا نؤمن نصدقه المنافسة ا بهذا والله لا نؤمن به ولا لخشة به ف أ ن ا أ ر ج ع أ ق و ل ك في ا ل ن ق ط ة ا ل س ت ة دي لا تلتفت إ ل ى س خ ر ي ة من حولك وامضي معتمدا على ربك سبحانه وتعالى وسوف ييسر لك ا ل أ م و ر ب إ ذ ن الله مع مرور الوقت الحاجة السابعة مهمة جدا جدا مواهبك إنسان فينا إمكانيات هائلة كل مهمة يعني عنده أن أنت تكتشف مواهبك. يعني كل إنسان فينا عنده إمكانيات هائلة. ولعلك بتستغل عشره ف ميه من إ م ك ا ن ي ا ت ك لعل عند عندك مواهب في مجال بعيد تمام البعد عن ا ل و ظ ي ف ة اللي انت شغال فيها اكتشف مواهبك ليه زميل كان طبيب ومخلص الطب وبمجموع كويس وبتفوق كويس لكن وجد نفسه في ا ل ت ج ا ر ة ما عنده منع انه يصيب الطب ويشتغل في ا ل ت ج ا ر ة وما شاء الله دلوقتي من كبار التجار ومن كبار البارزين في المجتمع والمؤثرين في المجتمع المجتمع المجال مش مجال البارزين لانه كبار إيجابيا بتاعه غير في في في تاني ليه ب ر ض و زميل مخلص ه ن د س ة بيشتغل في التسويق واحد مخلص ز ر ا ع ة بيشتغل في التنميه ا ل ب ش ر ي ة ما في مانع شوفنا في حياتنا في تجاربنا أ و في قرارنا اللي قلناها في هذه الحلقات كيف غير ابن سينا مجال عمله من ا ل ف ل س ف ة والفقه والقراءات ا ل ا د ب ي ة والشعر و ا ل أ د ب وما إ ل ى ذلك إ ل ى الطب ثم أ ص ب ح بعد ذلك من كبار أ ط ب ا ء العالم ولا أ ق و ل أ ط ب ا ء المسلمين فقط شفنا شركة شركة شركات شركة أخشاب يعني كانت في فنلندا شركة من شركات الأخشاب ومش سنة ولا تنين عشرات السنوات هي شركة أخشاب تعرفوا في في فنلندا نوكيا أنتو نوكيا من يعني كانت من سنة تنين السنوات مثلا المثال المحمول والاتصالات العالم ما ولا أكبر أول سبيل هي هي على بدأت بدأت بدأت وبعد كده غيرت المجال لأت التجارة ليست لا ت ل تسير ج ا ر ة ل ي ت ت لا س في الاتجاه الذي كانت تريده غيرت كل كيان ا ل ش ر ك ة وكل إ د ا ر ا ت ا ل ش ر ك ة واتجهت إ ل ى اتجاه آ خ ر و أ ن ت م ا ل آ ن تسمعون عن إ ن ت ا ج ه ا في كل مكان وانا على ف ك ر ة مش بعمل إ ع ل ا ن ولا واخد منه شيء لكن أ ن ا بس بستشهد بتجارب ا ل إ ن س ا ن ي ة كلها في كل مكان شفنا في بن ثابت رضي الله عنه كان ثابت الله وأرضاه إزاي كان رايح يقاتل في سبيل الله وعايز يجاهد كمجاهد وكمحارب زيد رضي سبيل ثم وكعسكري يجاهد الرسول عليه السلام اكتشف المواهب التي عنده و ب د أ يستخدمه في اتجاه تاني خالص غير, غير ما كان يريد استخدمه في الكتابه ة و ا س ت خ د م في الترجمة وتعلم ا ل ل غ ة ا ل ي ه و د ي ة وتعلم ا ل ل غ ة ا ل س ر ي ا ن ي ة و أ ص ب ح ترجمان الدوله ة الإسلامية مع ن ا ن سنة ل ك ن ا ت مختلف عن اتجاه ج ا مواهبه مواهب العاص خالد بن الوليد ه عمر أو سعد نبي وقاص أو بن بن عن س ع عسكري د نبي إنسان أي في وقاص ا أو ل د و ل ة ا ل ل إ س ا م ي ة ح ا ج ة ا ل ت م ن ه المهمه جدا استشر القوي ا ل أ م ي ن والقوي أ ق ص د بها الذي يت... هو بارع ومتخصص في مجاله يعني عايز تعمل مشروع هندسي استشر مهندس عايز ق ض ي ة من قضيه الدين استشر شيخ أ و عالم ومتخصص في المجال في علماء متخصصين في الاقتصاد وفي علماء متخصصين في ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة وفي علماء متخصصين في الفقه وفي في التفسير وفي ا ل أ خ ل ا ق في كل مجال في الطب في علماء متخصصين في كل فرع من فروع الطب وهكذا استشر القوي في صنعته ا واستشر ا ل أ م ي ن الذي يعطيك ن ص ي ح ة خ ا ل ص ة لله عز وجل متجردا يريد منفعتك ومصلحتك لا يريد منفعته ه ومصلحته هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كان يجمع أهل بدر اللي يستشير أهل أهل بدر بدر و إ ذ ا أ ش ر و بشيء ص ا ر فيه وكان أ ح ي ا ن ا يستشير ا ل ه ر م ز ا ن والهرموزان كان فارسيا و أ س ل م وكان عمر بن الخطاب يشك في إ س ل ا م ه فكان يستشيره ويخلفه ا ولا يسمع ر أ ي ه الذي يشير به ل أ ن ه لا يطمئن إ ل ى أ م ا ن ت ه فاستشر القوي ا ل أ م ي ن الحاجة التسعة وقبل الأخيرة في الحلقة بتاعتنا تدرج ولا تكن فجائيا يعني لو أنت هتاخد قرار جريء في حياتك مش لازم وقبل لو تدرج جريء فجأة تكن أنت تاخده يعني في في مش مش لازم تسمع ا ل ح ل ق ة بتاعتنا ا ل ن ه ا ر د ة تروح تغير ا ل و ظ ي ف ة بتاعتك تروح تبيع المحل بتاعك تروح تعمل كذا او كذا من الامور ا ل ف ج ا ئ ي ة لا زي ما احنا بنقول في مصر المثل المشهور عوم و ح ر ص هدومك يعني اه حاول ان انت تاخد القرار الجريء لكن تكون م أ م ن نفسك عايز تغير ا ل و ظ ي ف ة مثلا خد أ ج ا ز ه بدون مرتب خد س ن ة بدون مرتب سنتين بدون مرتب وحاول تشتغل في المجال الجديد قدرت كان بقى ما قدرتش يكون عندك ف ر ص ة للرجوع إ ل ى مكان آ خ ر لو أ ن ت طالب في ا ل ك ل ي ة وشايف ان ا ل ك ل ي ة ملهاش توافق مع مواهبك لو كنت في س ن ة اولى غير ا ل ك ل ي ة لو كنت في سنه ث ا ل ث ة وخلاص فاضلك ل س ن ة لا خلصها خ د ش هدف ايديك وبعد كده شوف مجال تاني عم و ح ر ص هدومك و ت د ر ك في الخطوات وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطة العاشرة والأخيرة لعلها من أهم النقاط في هذه الحلقات وهي استعم بالله عز وجل من عز وهي أهم في هذه كل ما ذكرناه يا إ خ و ا ن ي ويا اخواتي هي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لكن التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى هو أ ه م شيء ينجح قرار من قراراتك وياما قرارات كانت ص ع ب ة وقرارات كانت عسيره وقرارات كانت جريئه أ ر ا د الله عز وجل لها النجاح فيسر لها سبل النجاح ورجعوا كل القرارات اللي قلناها في حلقتنا السابقه ة وكل القرارات اللي نجحت ت منتهى القرارات ل العامل الرباني في منتهى الوضوح في كل ا ا قرار ق و من في في هذه يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ناصحا عبد الله ا بن عباس رضي الله عنه أ ر ض ا ه ورضي الله عن أ ب ي ه وناصحا أ م ت ه جميعا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أ و كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا القرارات اللي قلنا في هذه الحلقات هي مجموعة قليلة جدا من قرارات هائلة كثيرة في التاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي قليلة كثيرة ثروة في هي في من هذه مجموعة إ ن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ي ج م ع ن ا في لقاء آ خ ر أ و لقاءات أ خ ر ى مع قرارات جريئه ج د ي د ة من ح ي ا ة المسلمين في كل م ج ا ل ا ت أ س أ ل الله عز وجل أ ن يمن علينا بكل خير و أ ن يبارك لنا في أ ي ا م ن ا وفي أ ع م ا ر ن ا وفي أ و ل ا د ن ا وفي أ م و ا ل ن ا وفي كل حياتنا و أ ن يحشرنا في أ ع ل ى عليين مع حبيبنا وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وكل س ن ة وانتم طيبين وتقبل الله منا منكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و اه ك ضربك اه تتردد شق طريقك اه اه اه اه اه اه اه ف ي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه زدا ويقينا وثبات وارفع ر ا ي ة حق وامضي تجني الخير من ا ل ا م